شبكة عباقرة التلاوة تقدم. سبحانك سُبْحَٰنَ مَن صَوَّفَ جل ورأيك وعظهك تفعل أن تفعل أنت ما تشعر بقدرتك وتقوم ما تريد بِعَزَّتِكِ يَا عَيُّ وَيَا قَيْرُمُ يَا يا بديل السماوات والأرض يا بديل السماوات والأرض يا بديل السماوات Yeah. yeah.